إنه فن رائع جدا وهذا فن الأبر يا صديقي هو فن من الفنون التركية التقليدية وهو أحد فنون تزيين الورق ويسمى فن الرسم على الماء أيضا ما أجمل كل هذه الفنون يجب علينا أن نبذل جهودا كثيرة لنقل هذه الفنون إلى الأجيال القادمة